بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذا اليوم سأجتهد بإذن الله عز وجل أن آتي على هذه الروايات في صفة الوضوء نعم ولعلي أسرع قليلا حتى أدرك ذلك إن شاء الله تعالى لا نضطر أن نؤجل إلى الأسبوع القادم شيئا فوصلنا إلى غسل الوجه انظر إلى هذه الروايات وكما قلنا بأن هذه الروايات روايات منتقات أنه يعني أنها صحيحة أو أنها حسنة أو قابلة للتحسين نعم، وممن صححها أو حسنها بعض المعاصرين مثل محقق جامع الأصول والشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله. فهنا حديث علي رضي الله عنه من رواية عبد خير ثم غسل وجهه ثلاثا. هذا يثبت التثليث في غسل الوجه. وهذا مشهور ومعروف من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي فغسل وجهه ثلاثا. نعم. طبعا هذه رواية الفرق بينها وبين التي قبلها أن هذه جاءت بثم وهذه جاءت بألفاء نعم هنا من رواية ابن عباس عن علي ثم أدخل يديه في الإناء جميعا يعني أدخل جميع اليدين فأخذ بهما حفنة ماء فضرب بها على وجهه ضرب بها على وجهه بمعنى هكذا نعم ضرب بها على وجهه ثم جميعا فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه هذا لا تجده في سائر الروايات الآن صار غسل ما أقبل من الأذنين على هذه الرواية رواية ابن عباس عن علي رضي الله عنه أن ذلك مع الوجه أن ذلك مع الوجه وسيأتي في مسح الرأس أن مسح ظهور الأذنين أنه مع مع الرأس وهذا يستدل به من يقول بأن غسل الوجه يتبعه غسل ما أقبل من الأذنين وهذا قول معروف لبعض أهل العلم وكما أشرت في المرة السابقة أن بعض من كتب في هذا حينما ذكر قول هؤلاء قل لا أعلم لهم مستندا هذا مستندهم نعم لكن هذه الرواية تخالف سائر الروايات الصحيح المخرجة في الصحيحين وفي غيرهما سائر الرواة الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين نقلوا وضوء الوضوء عن علي رضي الله عنه لم يذكروا هذا ولهذا فإن المسلك اتجاه هذه الرواية عندما نصححها لا بد من أحد أمرين إما أن يقول بأننا ننظر إلى سائر روايات عن علي رضي الله تعالى عنه وروايات الصحابة الآخرين الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فما ذكر أحد منهم أنه غسل ما أقبل من الأذنين مع الوجه وعليه فتكون هذه الرواية شاذة تكون هذه الرواية شاذة نعم ويكون غسل ما أقبل وما أدبر من الأذنين كله مع الرأس يكون مع الرأس آآ آآ هذا مسلك والمسلك الآخر أن يقال بأن ذلك جاء في هذه الرواية جاء في هذه الرواية فدل على أنه ربما فعل ذلك قليلا يعني الذين لم ينقلوا ذلك في صفة الوضوء نعم ونقلها هذا فمن حفظ حج على من لم يحفظ نعم وأن ذلك وقع قليلا أو نادرا مرة دل وفدل ذلك على أنه على أنه مشروع أو أنه مسنون فلو أن الإنسان فعل ذلك نادرا أو فعله في بعض الأحيان فإنه لا بأس عليه على هذا التوجيه نعم على هذا التوجيه وعلى كل حال مثل الشاطبي رحمه الله حينما ينظر إلى مثل هذه الروايات نعم وهو ما نقل نادرا مما يخالف سائر الروايات الآن ليست هذه مجرد زيادة هذه الآن زيادة مخالفة للروايات لروايات الثقات والروايات المشهورة في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وبناء عليه فإن قول من قال بأن ذلك من قبيل الشاذ ليس بمستبعد ليس بمستبعد فعلى كل حال قال ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثم أخذ بيده اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته فتركها تستن على وجهه يأتي هذا؟ فالمقصود إنه صبها على رأسه وتركها تستن أي تسيل على وجهه نعم وهذا نعم بمجرده قد لا يكفي. ويأتي إن شاء الله تعالى الكلام على هذا عند مسح الرأس لا بد من التعميم وأهل العلم تكلموا فيما لو غسل الرأس هل يجزئه عن المسح أو لا فكيف إذا صب عليه الماء نعم ثم تركها تستن ومعنى ذلك أنها لم يعني هو صبها على ناصيته وهذه الناصية مقدم الرأس فمعنى ذلك أن سائر الرأس لم يصله لم يصله الماء ولا بد من تعميم لا بد من تعميم الرأس. فعلى كل حال. كذلك ما رواه الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه ثم غسل وجهه ثلاثة ثلاث مرات. فعلى كل حال. تفضل نعم. وفي رواية أبي حي عن علي وغسل وجهه ثلاثة نعم غسل وجهه ثلاثة هنا من غير العطف بثم. أنا تعمدت هذا من أجل أن هذه الروايات إذا تعمت تجد بعضها بالواو وبعضها بثم، وهذا نحتاج إليه في مسألة الترتيب. هل هل الواو للترتيب أو ليس الترتيب الرواة حينما نقلوا تسهلوا في مثل هذه الأشياء وإنما المقصود أنه جاء بها مرتبة سواء عطف بالواو أو عطف أو عطف بثم. نعم. قال وفي رواية أيضا. حمران عن عثمان رضي الله عنه ثم غسل وجهه ثلاثا وفي رواية ابن أبي مليكة أيضا عن عثمان كذلك وفي رواية عبد الله بن زيد بن عاصم ثم أدخل يده فاستخرجها يعني من وين من الإناء فغسل وجهه ثلاثا ولم يذكر المضمضة والاستنشاق قلنا هذا لا يدل على أنه تركها كما, كما ذكرنا في المرة الماضية نعم وهذه في الصحيحين وفي رواية مع المضمضة والاستنشاق فتكون هذه حذفة تركت اختصارا تركها بعض الرواة والله تعالى أعلم نعم وفي أيضا حديث عبد الله بن عمر ثم غسل وجهه ثلاثا وفي رواية النسائي هذه عند أبي داود ولم يذكر المضمضة والاستنشاق ويجاب عنه بأن ذلك على سبيل على سبيل الاختصار وعن ابن عباس ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه يعني غرفة أخرى فجمع بها يديه ثم غسل وجهه رواه ابو داود وفي وفي وفي رواية ثم غرف غرفة فغسل وجهه نعم ولم يذكر ولم يذكر التثلث في هذه الرواية وفي التي قبلها نعم وفي حديث أبي إمام توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا نعم وفي رواية ابن ماجه ويديه ثلاثا وفي حديث عائشة وغسلت وجهها ثلاثا هي تصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال عامة من ذكروا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتصل بغسل الوجه ذكروا غسل الوجه ثلاث ثلاث مرات. نعم. بعد ذلك يأتي غسل اليدين. ففي حديث عبد خير عن علي وغسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده الشمال ثلاثا وهذا نصف الترتيب. أنه يبدأ باليمين وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله تعالى. هل هذا يجب أن يبدأ بالميام أو لا يجب في حديث آخر سيأتي بعده وفي رواية وغسل ذراعيه ثلاثا نعم هنا غسل يده وهنا غسل الذراعين وهنا غسل اليدين ثلاثا ثلاثا ولم يذكر فيها أنه بدأ باليمين فإذا جمعت هذه الروايات استبان المعنى والله تعالى أعلم وبهذا نعرف أن اليد هنا المراد بها ما أمر الله بغسله من من الكف والذراع إلى المرفق وهنا عبدرب بالذراعين ثلاثة. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي وغسل ذراعيه ثلاثة. نعم وهنا من حديث ابن عباس عن علي ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثة ثلاثة. والله أبو داود نعم. وعن الحسين عن أبيه رضي الله عنهما ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثا ثم اليسرى كذلك وفي رواية وذراعيه ثلاثا ثلاثا وفي رواية أبي حي علي وغسل ذراعيه ثلاثا رواه النساء والترمذي نعم وفي رواية حمران ويديه إلى المرفقين ثلاث مرات وهي الصحيحين وفي رواية وغسل يده اليمنى الى المرفق ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك وهذا بيان بهذا الاجمال غسل يديه الى المرفقين بدأ باليمنى ثم ثم اليسرى وفي رواية ابن ابي مليك عن عثمان ثم غسل يده اليمنى ثلاثا وغسل يده اليسرى ثلاثا وفي رواية شقيق بن سلمة عن عثمان غسل ذراعيه بالماء ثلاثا ثلاثا ولم يذكر غسل اليدين في هذه الرواية كما سبق ولا المضمضة ولا الاستنشاق والوجه فعلى كل حال مثل هذا يكون ترك للاختصار والله أعلم نعم في حديث عبد الله بن زيد ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين لاحظ الرواية السابقة ثلاثا فهذه مرتين فيكون ذلك ثابتا وفي رواية ويديه مرتين مرتين في الصحيحين وفي رواية ويده اليمنى ثلاثة والأخرى ثلاثة عند مسلم وفي رواية ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين نعم مرتين مرتين إلى المرفقين وفي حديث عبد الله بن عمر ثم غسل براييه ثلاثة نعم وبن عباس ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى نعم ولم يذكر ولم يذكر العدد وفي رواية وغسل يديه مرة مرة مرة ما ذكر قبله العدد وهنا ذكر ذلك على سبيل الإفراد نعم وفي حديث الربيع بن ثم ووضع يديه ثلاثة ثلاثة وفي حديث عائشة ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثة واليسرى واليسرى ثلاثة وبهذا الآن هذه الرواية غسل يده يديه مرة مرة هذه الرواية نعم تدل على أنه نعم كما ذكر الترمذي سابقا بأنه يمكن أن يغسل ثلاثا ومرتين ومرة يعني يفاوت في العدد في غسل الأعضاء في الوضوء الواحد أما أنه غسل مرة مرة في كل الوضوء فهذا ثابت لأشكال فيه أو مرتين مرتين في كل الأعضاء فهذا ثابت يعني عدد عدد الرأس وثلاثا ثلاثا لكن يغسل البعض مرتين والبعض ثلاث والبعض مرة والبعض مرة واحدة فعندنا هذه في إحدى الروايات عن ابن عباس عند النسائي من صحها فهو نعم وعن عائشة ثم غسلت يدها اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا نعم ننتقل بعد ذلك إلى مسح الرأس وهو لربما يكون أطول من غيره الكلام عليه في رواية عبد خير عن علي ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة هنا موافق لظاهر الآية مسحوا برؤوسكم فيأتي الاحتمالات في الآية مسح برأسه هل هذا للتبعيض نعم أو أن هذا للإصلاح أو غير ذلك نعم، فمسح برأسه مرة واحدة، وهذا هو المشهور الذي عليه عامة الروايات أن مسح الرأس إنما يكون مرة، إنما يكون مرة واحدة. نعم، وفي رواية ثم غمس يده في الإناء فمسح برأسه، وما ذكر العدد. وفي رواية زر ابن حبيش عن علي ومسح رأسه حتى لما يقطر، يعني أنه مجرد مسح. لأنكم تعرفون أن الغسل هو جريان الماء على العضو المغسول وسيلانه أليس كذلك؟ ومعنى ذلك هذه الرواية وهي بن حبيش بمعنى أنه مسح ذلك بحيث إنه لم يصل إلى حد لم يبلغ حد الغسل واضح، فإن الرأس لا يطلب غسله وهذا من لطف الشارع لأنه من يعني فيه فيه من المشقة ما لا يكون بغسل اليد والوجه والرجل وما إلى ذلك. وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي ومسح برأسه واحدة لأن لو جمعنا الروايات التي فيها ذكر مسح الرأس بإطلاق من غير عدد والروايات التي حددته بمرة واحدة نجد أن هذه الروايات هي الروايات الغالبة التي لا يكاد يخالفها شيء إلا ما يمكن أن يحكم عليه بالشذوذ نعم يعني قضية صحة الإصناد وحدها لا تكفي بل باللابد من اعتبارات أخرى يعني خلو الحديث من الشذوذ والعلة القادحة فهذه الروايات بالنسبة للصحة السند يمكن أن تصحح أو تحسن نعم في رواية عبد خير عن علي نعم هذا انتهينا منه ولا إيش في رواية أبي حية نعم عن علي ذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاث وقال ثم مسح رأسه لاحظ قال ثم مسح رأسه ولم يذكر العدد مع أنه ذكر العدد في بقية الأعضاء دل على أن ذلك أنه واحدة ولهذا يمكن أن نحمل الروايات المطلقة على أن المقصود بها الإفراد, الإفراد وذلك معلوم للسامع فلا يحتاج أن ينص عليه وفي رواية مسح برأسه مرة وفي رواية ابن عباس عن علي ثم مسح رأسه و أي نعم، وظهور أذنيه لاحظ الآن هذه مع الرأس هذه الرواية السابقة ذكر مع الوجه نعم ذكر ما أقبل من الأذنين وذكر مع الرأس ظهور ظهور الأذنين فالكلام في هذا كما سبق إما أن نقول إن هذا حصل قليلا مرة أو نحو هذا أو نقول بأن الروايات الأخرى كلها التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت عن علي رضي الله عنه تخالف هذا نعم، فضلاً عن الروايات الأخرى، وهذا هو، هذا هو الشذوذ، نعم. الآن، وفي رواي ووعن الحسين بن علي عن علي، ثم مسح برأسه مسحة واحدة، وفي رواي ومسح برأسه. لاحظ الآن إذا جمعت هذه الروايات واعتبرتها تجد أن بعضها يفسر، بعضا مسح برأسه، مسح برأسه مرة واحدة، نعم، فضلاً. وفي رواية حمران عن عثمان ثم مسح برأسه وهي في الصحيحين وعن شقيق بن سلمة عن عثمان ومسح رأسه ثلاثا لاحظ الآن الذين نقلوا وضوع عثمان كلهم ذكروا المسح مرة واحدة أو المسح بإطلاق هذه الرواية نعم عند أبي داود مسح رأسه ثلاثا فكذلك إما أن نقول إن هذا حصل قليلا مرة أو نحو هذا أو نقول بأن هذه الرواية شاذة وهذا الذي أظنه أقرب الله تعالى أعلم ليس هذا أيها الإخوان من قبيل زيادات الثقات إطلاقاً نعم وإنما تعتبر روايات الثقات بروايات الثقات الآخرين فإن قل ضبطه نعم ووجدنا من هو أحفظ منه ينقل نعم خلاف ذلك فهذا إن كان ضعيفا فهذا هو المنكر وإن كان ثقة فهو فهو الشاذ كما هو معروف في علوم الحديث وفي رواية ابن أبي مليكة عن وثمان ثم أدخل يده فأخذ ماءا فمسح رأسه وأذنيه لاحظ ذكرها مع مع الرأس فغسل بطونهما وظهورهما مرة واحدة مع الرأس من غير من غير تفريق، نعم، بخلاف رواية ابن عباس التي سبقت حيث فرق بين ما أقبل من الأذنين وما وما أدبر، والله تعالى أعلم، نعم. وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه، ويفي الصحيحين، وفي رواية ومسح برأسيه بماء غير فضل يديه عند مسلم. غير فضل يديه معنى ذلك أنه أنه أخذ لرأسه ماءاً جديدا أخذ لرأس ماء وهذا هو المشهور في الروايات الذي عليه عامة الروايات أنه يأخذ للرأس ماء ماءاً جديداً ولا يكتفي بما بقي في يديه من البلل من أث من أثر غسل الذراعين والله تعالى أعلم الآن لاحظ في الرواية الأخرى نعم بما غبر فضل يديه. الآن هذه عند الترمذي والأول أصح. يقول الترمذي والأول والأول أصح. بما غبر فضل يديه. إيش معنى بما غبر فضل يديه؟ ها؟ الآن بما غير فضل يديه. ما جديد يعني؟ هذه رواية مسلم. وهنا في رواية بما غبر فضل يديه. نعم. بمعنى إيش؟ إيش؟ إيه بقية. وفي رواية ومسح رأسه مرتين. لاحظ هذه عمن في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم. هذه الرواية عند عند النسائي. لاحظ الذين نقلوا صفة وضوء عبد الله بن زيد بن عاصم لم يذكروا مسح الرأس مرتين ولا ثلاث مرات. فجاءت هذه الرواية مرتين فيقال فيها كما سبق يقال فيها كما سبق وذكره بعد غسل الرجلين هذا هذا أيضا إشكال آخر في هذه الرواية هنا عندنا الساعي فأضع فغسل وجهه ثلاثا وغسل يديه مرتين وغسل رجليه مرتين ومسح برأسه مرتين هذه الرواية مشكلة نعم إذا يعني الآن لو تابعنا من صحها أو حسنها نعم، فمعنى ذلك أننا سنسقط الترتيب. نقول لا يجب الترتيب الوضوء يمكن يبدأ بغسل رجليه ويعصي يديه ويعصي وجهه وما إلى ذلك. لكن هذه الرواية، هذه الرواية شاذة، شاذة. والله تعالى أعلم. نعم. في حديث المقدام ابن معدي يكرب ويقال ابن معدي كرب. بعض المرجح هذا، بعض المرجح هذا. على كل حال. راجعوا تهذيب الأسماء واللغات. نوى رحمه الله مثلا تجد الكلام عليها ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهم برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما أوه بداود وبماجه الآن هذه أيضا توافق نعم ما جاء عن عثمان رضي الله عنه وغيره بأن ذلك يكون مع الرأس وفي رواية هو أدخل أصابعه في صماخ أذنيه هذا يأتي مفسرا نعم بالرواية التي بعدها حديث عبد الله بن عمرو ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه الآن لاحظ أصابعه المقصود بها المقصود بها أصبعين وأي الأصابع قال السباحتين اللي يسميها بعض الناس السبابتين وتسميتها بالسباحة اليق وأكثر أدبا نعم هذه المسبحة نعم السباحتين في أذنيه وأمسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه راهو داود والناساي هكذا يعني لاحظ فهذا الإبهام على الظاهر ثم هكذا نعم في بالنسبة للسباحتين يعني أن السباحة تختص بباطن الأذن والإبهام في ظاهرها ويجزئه نعم، ويجزئه هذا ويجزئه لو أنه لو أنه بالإبهام مسح هذا كله الباطن والظاهر أو بالمسبحتين الباطن والظاهر أو بغيرهما لو أنه مسح بأصبعين آخرين مثلا المقصود أنه يوصل الماء إلى, إلى الأذنين نعم ومسح بإبهامه في رواية ابن عباس ثم مسح برأسه نعم من غير ذكر تفاصيل وفي رواية ثم قبض قبضة من الماء ثم نفض يده لأن المقصود المسح ثم مسح رأسه وأذنيه نعم وفي رواية ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة وهذا كله يدل على أن الأذنيين لا يطلب فيها لا يطلب فيها الغسل الغسل بمعنى إيش بمعنى سيلان الماء وما إلى ذلك وإنما يفعل كما يفعل بالرأس يعني الماء الذي يأخذه للرأس يمكن أن ينفض يده ثم يمسح رأسه ويمسح بالأذنين فإذا عبر عنه بالغسل فإن ذلك على سبيل التجوز نعم وفي وفي رواية ومسح برأسه وذنيه مسحة واحدة وفي رواية ثم مسح برأسه باطنهما بالسباحتين وظاهره بإبهاميه وعنها النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهم وباطنهما وعنه مسح أذنيه داخلهما بالسببتين وخالف إبهاميه إلى ظاهر أذنيه فمسح ظاهرهما وباطنهما نعم وذكرنا صفة هذا تفضلنا في حديث الربيع ومسح برأسه مرتين هذه أيضا توافق الرواية السابق وهذه الرواية فيها ضعف أصلا ليس فقط في هذا الموضع وإنما عامة وإنما رواية كلها نعم على كل حال من أهل العلم انحسنها وفي على كل حال هي روايات فيها ضعف هذه التي جاء فيها التثليث في مسح الرأس أو التثنية روايات فيها ضعف وروايات الثابتة الروايات المشهورة ليس فيها ذلك وفي رواية مسحة برأسه من فضل ما كان في يديه لاحظ الآن هذه رواية الربيع بنت معوذ ورواية فيها ضعف كما سبق من ماء كان فضل ماء كان في يديه فعلى كل حال الآن لو سأل السائل قال الآن بأنه غسل ذراعيه وبقي في يديه بلل هل يجزئه لو مسح رأسه نقول إن بقي فيها هذا البلل فإن ذلك فإن ذلك يجزئه لكن ما هو الأكمل أن يأخذ ماءا جديدا للرأس نعم كما دلت عليها الروايات الصحيحة الثابتة المشهورة نعم وفي وفي رواية توضع فأدخل أصبعه في جحري أذنيه نعم وفي رواية توضع فمسح ظاهر أذني وباطنهما نعم وفي حديث أبي أمامة مسح برأسه وقال الأذنان من الرأس خرجه الترمذي وبماجه وهذا أيضا يرجح أن أن أن باطن الأذنين لا يلحق بالوجه، وإنما يكون مع يكون مع الرأس، نعم. إضافة إلى رواية السابقة أنها كانت مع الرأس تمسح، فكذلك أيضا هذه الرواية تنص على أن الأذنين من الرأس. وفي حديث سلمه من الأقوى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه مرة، نعم. بعد ذلك ننتقل إلى صفة مسح الرأس. الآن عرفنا أنه مسح مرة واحدة. هذه الروايات عامة. الروايات الصحيحة الثابتة المشهورة والجواب عما ورد من التثليث أو التثنية والآن كيف يمسح الرأس سبق في الكلام على الحديثين أنه بدأ لمقدم رأسه أو أقبل بهما وأدبر فأهل العلم تكلموا كثيرا على أقبل وأدبر نعم أقبل معناها أنه بدأ من الأخير من القفى ثم بعد ذلك جاء إلى إلى ما أقبله نعم، لكن إذا تتبعت الروايات عرفت المراد بذلك وكما قلت لكم سابقا بأن من العبارات والألفاظ ما إذا شقق فإنه يشكل وإذا أخذ كما تأخذ العرب الكلام على عواهنه كما يقول الشاطبي نعم من غير تشقيق على طريقة الأعاجم فإن ذلك لا يكون مشكلا لأنه يسبق إلى الفهم يسبق إلى الفهم، فهذه إذا شققت بدأ أقبل بهما وأذبر، كيف يكون أقبل بهما وأذبر؟ أذبر أقبل معناه جاء من القف إلى مقدم الرأس، وأذبر معناها أنه بدأ من الأول من منابت الشعر إلى إلى القف. نعم هل هذا هو المراد؟ انظر إلى الروايات، رواية عبد خير عن علي ثم مسح رأسه نعم مقدمه ومؤخره مرة. مقدمه ومؤخره مرة يعني أنه عمم عمم عمم الرأس وذكر المقدم يمكن لأنه بدأ به كما يدل عليه الروايات الأخرى وفي رواية هو آخذ من الماء فمسح برأسه وأشار شعبة مرة من ناصيته الشعبة هو أحد الرواة شعبة بن الحجاج شعبة مرة من ناصيته إلى مؤخر رأسه ثم قال لا أدري أرددهما أم لا يعني لأنه هذا يفسر الرواية أنه أقبل بهما وأدبر من بدأ من الناصية من هنا حتى بلغ إلى المؤخر قال لا أدري هل ردهما أو لا نعم لاحظ الآن وفي روايتي عبد الله وفي حديث عبد الله بن زيد بن عاصم فأقبل بيديه وأدبر لاحظ الآن هذه الرواية التي كثرة بحث العلماء فيها وتفسير أقبل وأدبر ليستشكلوها نعم وفي رواية فأقبل بهما وأدبر ثم جاء مفسرا بعده بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية فأقبل به وأدبر رواه البخاري ومسلم فأقبل به وأدبر الآن الآن على هذا على هذا, بدأ بالمقدم أقبل بهما وأدبر نقول أقبل حيث إنه بدأ من المقدمة مما أقبل من رأسه نعم. ثم بعد ذلك أدبر أي بدأ من مؤخره فصح أن يقال أقبل وأدبر وليس معنى ذلك أنه ابتدأ من المؤخر ثم جاء إلى إلى مقدم الرأس هذا تفسر به أقبل بهما وأدبر ولا إشكال والله أعلم نعم تفضل تفضلي بعدها في حديث المقدام وضع كثيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفى ثم ردهما هذه في غاية التفسير لما سبق نعم وفي حديث الربيع بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه لاحظ الآن هذه توافق قول من استشكل ذلك في أقبل بهما وأدبر ولكن هذه الرواية على كل حال فيها ضعف فلا تعارض بالروايات الصحيحة ثابتة المشهورة وعلى أي على كل تقدير فكما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله أن تعميم الرأس يجزئه سواء بدأ بالمقدم إلى المؤخر أو بالعكس سواء أقبل بهما وأدبر أو أنه وضع يده على وسط الرأس ثم جاء بما أقبل وبما كان في مؤخر رأسه فأدبر وهكذا ما كان على جنب يعني بهذا الشكل فإن ذلك يجزئه المقصود أن يعمم أن يعمم المسح نعم وهنا وفي رواية فمسح الرأس كله من طر الشعر كله إيش؟ ناحية لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن هيئته يعني بهذا الشكل نعم وهذه الرواية قد يحتاجها من له شعر كثير والنساء نعم بهذا الشكل بحيث أن الشعر لا يتغير عن هيئته لكن تعرفون هذه الرواية فيها ضعف على كل حال والشيخ الألباني يقويها ويحسنها على كل حال لكن وإن حسنت إذا خالفت الروايات الثابتة الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما، فإنه يقول لا يحرك الشعر عن هيئته. وفي رواية فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر. نعم، وصدغه وأذنيه مرة واحدة. نعم، أين الصدغ؟ وينه؟ لا كيف هذا؟ وصدغيه ها وين الصدر لا مو بالخد ها كيف الجانب لا ليس الجانب ها نعم اي نعم نعم كيف صدغيه اي نعم الآن هذه المنطقة من من العظم هذا الإخوان اللي ما ينبت لهم شعر في الخد، نعم، ال إذا أراد أن يحلق ماذا يصنع؟ يقول للحلاق قف هنا عند هذا العظم. ما استرسل منه ما نزل فهو من اللحية. وما علاه فهو من شعر الرأس. ثم يبقى الكلام في هذا المكان. البياض الذي بين الأذن وبين وبين الشعر، نعم، هذا المكان. هل هو من الرأس أو من الوجه؟ بعض أهل العلم يقول الوجه من المواجهة، نعم، فيكون إلى حد منبت الشعر من هنا فقط، وهذا طيب، يكون مع ماذا، نعم، قالوا هذا يكون مع مع الرأس، مع الرأس، وبعضهم يقول من الأذن إلى الأذن، وبعضهم يقول بحسب حال الإنسان، فالذي ليس له شعر، فيكون ذلك ظاهرا، فيكون مع مع الوجه، نعم، بعضهم فرق هذا التفريق، على كل حال، ف. وين؟ نعم صدغيه وأذنيه مرة واحدة تفضل نعم وفي رواية مسحة برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما وبطل... الآن تلاحظون رواية الربيع بنت معوذ جاءت بعدة روايات و... مع أنها فيها ضعف يعني أيضا هي لم يتف... لم ترد على صيغة وصفة واحدة نعم مسح برأسه مرتين بدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدمه وبأذنيه كلتيهما ضغورما وبطنهما في حديث معاوية غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخري ومؤخرين لاحظ حديث علي رضي الله عنه السابق وضع ماء على الناصية حتى استنى الماء يعني استرسل وسال حديث معاوية هنا نعم وضع ذلك على وسط الرأس حتى قطر الماء أو كذا يقطر ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره هذا يفسر ما سبق نعم وفي حديث عائشة ووضعت يدها في مقدم رأسها ثم مسحت رأسها مسحة واحدة إلى مؤخره ثم أمرت يديها بأذنيها ثم مرت على الخدين ثم مرت على الخدين الآن حديث عائشة هذا ليس فيه أنها رجعت نعم وذلك لا يجب لا يجب أن يرجع الإنسان بالماء مرة أو بالمسح أفواً مرة ثانية نعم تفضل انتهينا من الرأس نعم مسحي وصفة المسح بعد ذلك نأتي للروايات في غسل اليدين روايات في غسل اليدين منها ما يذكر العدد ومنها غسل رجليه ومنها ما يذكر أنه غسل رجليه حتى انقاهما. نعم فهذا يحتمل أن يكون المراد بغسل الرجلين المقصود به الانقاء أو أنه لم لم يعدد لأن ذلك مظنة الإسراف في الماء والاستكثار منه أو أن ذلك ترك من أجل أو أن ذلك ترك وقد فسر في الرواية الأخرى التي فيها العدد نعم هذه احتمالات وعلى كل حال يجزيه إذا غسل رجليه مرة حتى أنقاهما والأفضل أن يثلث أن يثلث في الغسل والله أعلم لاحظ في رواية عبد خير ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا ورجله الشمال ثلاثا وفي رواية هو غسل رجليه ثلاثا ثلاثا وفي رواية زر بن حبيش عن علي وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا وفي رواية طبعا لاحظوا الآن الروايات نعم رواية أبي حي عن علي ثم غسل رجليه إلى الكعبين نعم هذه فيها فائدة زائدة عن حد الرجليين الذي يوصل إلى إلى الكعبين ولاحظوا العطف في بعضها بثمة وفي بعضها بالواو، نعم. وفي رواية ثم غسل قدميه. لاحظنا التعبير بالرجل والقدم. كل ذلك. لكن نحن غلبتنا العجمة، فاحتجنا أن نفسر مثل هذه الأشياء. نعم. غسل رجليه ثم غسل رجليه إلى الكعبين. ثم غسل قدميه إلى إلى الكعبين. والكعب معروف هو العظم الناتج في جانب العظمين. في جانبي الرجل يقال لهما كعبان نعم وفي رواية من عباس عن علي ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة مما فضرب بها على رجله وفيها النعل لاحظ وفيها النعل ففت لها بها وفي نسخة فغسلها بها ثم الأخرى مثل ذلك قال قلت وفي النعلين قال وفي النعلين قال قلت وف النعلين قال وف النعلين قال قلت وف النعلين قال وف النعلين رواه أبو داود وضعفه البخاري هذه الرواية بعض علماء العلم حصحها وبعضهم حسنها فعلى كل حال هذه الرواية الآن على فرض تصحيحها أو تحسينها ماذا يقال فيها الآن تصحيح الأسناد أو تحسين الأسناد الآن لهذا إما أن يقال كما سيأتي في بعض الروايات بأن ذلك في الوضوء الذي لا يجب إذا كان الإنسان على طهارة وأراد أن يجدد الوضوء فإنه يتوضأ وضوءا يتمسح به وضوءا خفيفا نعم ولكن إذا كان الوضوء واجبا يجب على الإنسان يعني ما انتقض وضوءه فمعنى ذلك أنه يجب أن يبلغ الماء إلى كل جزء من أجزاء الرجل وتعرفون حديث ويل للأعقاب ويل للأعقاب من النار فإذا بقي شيء ولو بمقدار الظفر فإن ذلك يكون داخلا في الوعيد وهذا الوضوء لا يجزئه ولا يصح فكيف يقال رش على النعلين نعم واكتفى بذلك نعم فانتبهوا لهذه القضية لا يأتي إنسانه ويقول الله هذه الرواية تدل على أنه يمكن لسان يرش على نعليه ويجزئه ولو لم يبلغ الماء لا هذا إما أن نحكم نقول هذه الرواية أصلا شاذة أو ضعيفة أو نقول بأن هذه الرواية المقصود بها الوضوء الذي لا يجب نعم وعن الحسين بن علي عن علي ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاثة ثم الإسراء يعني الرواية الثابتة عن علي رضي الله عنه وفي رواية غسل جيثة الغسل الغسل وليس الرش مع النعلين نعم. نعم. وعن حمران ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين نعم. وفي رواية ثم غسل كل رجل من رجليه ثلاث مرات وفي رواية ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثا ثم اليسرى مثل ذلك ومن رواية ابن أبي مليكة عن عثمان ثم غسل رجليه من غير ذكر العدد، نعم. وفي حديث عبد الله بن زيد ثم غسل رجليه إلى الكعبين، وفي رواية هو غسل رجليه، وفي رويات وغسل رجليه حتى أنقاهما، من غير ذكر العدد. لكن هذا يمكن أن يفسر بروايات الأخرى في حديث عبد الله بن زيد وفي غيره أيضاً من الأحاديث. وفي حديث عبد الله بن عمر ثم غسل رجليه ثلاثة ثلاثة، نعم. وفي حديث ابن عباس ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى اليسرى لاحظ ابن عباس هنا ذكر فرش على رجله لكنه ذكر ذكر الغسل نعم وفي رواية ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل ثم صنع باليسرى مثل ذلك نعم ذكر المسح فيها شاذ ويمكن أن تكون الرواية بكاملها نعم شاذة وهذه الرواية الأخرى عن ابن عباس في الصحيح لا لا تقابل بهذه الرواية عند أبي داود وفيها ضعف نعم فهنا ذكر غسل الرجلين نعم فقال الثابت عن ابن عباس هو غسل الرجلين وفي رواية ثم غرف غرفة فغسل رجله اليمنى ثم غرف غرفة فغسل رجله اليسرى نعم وفي حديث الربيع ووضأ رجليه ثلاثا ثلاثا ووضأ بمعنى غسله وفي حديث المقدام توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا نعم طيب الآن غسل الرجلين في النعلين جاء عن ابن عمر وقد سئل عن لبسه للنعال السبتية المقصود بالنعال السبتية نعل من جلد يكون عليها شعر أو بعضهم يقول حلق الشعر الذي الذي يكون عليها ابن عمر كان يلبس النعال السبتية يقول لأني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها فالحاصل أنه سئل عن ذلك وعن وضوئه بها فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويتوضى فيها هنا ما ذكر قضية أنه اكتفى ب. رش الماء على الناعل أو نحو ذلك وحرك رجله فقط نعم وجاء عن علي أنه أتي بثور من ماء فأخذ منه كفن فمسح به وجهه وذراعيه لاحظ مسح هذا يحتمل أن يكون المسح حبر ربي به تجوزا عن الغسل فمسح به وجهه وذراعيه ورأسه ورجليه ثم أخذ فضله نعم فشرب قائما و وقال هذا وضوء من لم يحدث لاحظ الآن لو صححنا الرواية السابقة عن علي أنه رش على النعلين فيقال ما مراده بذلك تفسره هذه الرواية أنه وضوء من لم من لم يحدث ما لا يجب عليه هذا الصلاة يتوضأ على كل حال نعم فضل أما ما يتعلق بالعدد عدد غسل الرجلين عدد مرات غسل الرجلين حديث عبد الله بن زيد في الصحيح توضأ مرتين مرتين، وفي رواية فغسل وجهه وغسل يديه مرتين مرتين ومسح برأسه، نعم لاحظ ذكر الوجه ثلاث واليدين مرتين، وفي حديث ابن عباس توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة، لم يزيد على هذا، يعني في كل اللوضو هذا لا إشكال فيه، وفي رواية هذا ليس في الرجلين فقط هذا في كل اللوضو عفوا وفي رواية أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فذكر وضوءه كله ثلاثا ثلاثا. قال ومسح برأسه وأذنيه مسحة واحدة. نعم. وفي حديث معاوية توضأ ثلاث وغسل رجليه بغير عدد. وفي حديث عائشة وبيهريرة أنبىء صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وفي رواية توضأ مرتين مرتين. وعن علي أنبىء صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا. وحديث جابر توضأ مرة مرة. مرة وبن عمر توضأ ثلاثا ثلاثا يسند ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث بن عباس رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ غرفة غرفة يعني مرة مرة نعم وفي حديث عمر رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك توضأ واحدة واحدة وفي حديث شقيق رأيته عثمان وعليا يتوضآني ثلاثا ويقول هكذا كان أضوء, رس أضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حديث عبدالله بن أبي أوفى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح رأسه مرة نعم وفي حديث أبي مالك الأشعري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا وفي حديث الربيع ثلاثا ثلاثا نعم وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدة في الأعراب الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا يقول الترمذي وقد ذكر في غير حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا نعم بعضه مرة وكما سبق وبعضه كم وبعضه كم مرتين مرتين، طيب بعد الفراغ من الوضوء ماذا يفعل نعم، جاء عن علي رضي الله عنه فيما رواه ابنه الحسين رضي الله عنهما ثم قام قائما فقال يعني بعد ما توضى ناولني فناولته الإناء الذي في الذي فيه فضل وضوئه ثم شرب من فضل وضوئه قائما فعجبت فلما رآني قال لا تعجب فإني رأيت أباك النبي صلى الله عليه وسلم يصنع مثل ذلك مثل ما رأيتني صنعت يقول يقول في وضوئه كذا ما عندكم من العمود المغطي عليه أو الصفطة يقول ها لوضوئه هذا كذا يقول لوضوءه والقول يطلق احيانا ويراد به الفعل نعم يراد به الفعل وهذا معروف في كلام العرب تقول قال بي بيده هكذا قال بيده ايش معنى قال بيده يعني حركها نعم قال به فاحيانا يعبر بالقول ويراد به الفعل نعم قال لوضوئه هذا يعني فعل لوضوء صنع ذلك يعني هذا وشرب فضل وضوئه قائما رواهه بدعود النسائي. وفي رواية أبي حية عن علي ثم قام فأخذ فضل طهوره يعني وضوئه فشرب وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور النبي صلى الله عليه وسلم طبعا هذا يستدل بها من يقول بأنه بأن النهي عن الشرب قائما إنما هو للكراهة وليس للتحريم طبعا لماذا شرب منه وهو قائم لماذا شرب منه أصلا يمكن أن يكون ذلك من باب استغلال الماء الذي الذي بقي لألا يريق هذا الماء نعم وفي رواية عبد خير فإذا فرغ من طهوره أخذ من فضلي طهوره بكفه فشربه نعم تفضل نعم خلاص، طيب، ها كيف؟ لا جيد خلاص. طيب أترك الآن إذا كان فيها إذا كان في سؤال عن هذه الأشياء ولا يمدينا نشرح؟ ساك الله كيف؟ عن هذا فقط اي اي الانفياس اللي عندنا مكتوبه تفضل اي لا يلزم لكن ما جاء من أنه غسل رجليه حتى أنقاهما يقال سواء كان ذلك في الرجلين أو في غير الرجلين لا يزيد عن الثلاث نعم لأن ذلك يكون من قبيل التكلف وهو مخالف لهذه النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو أن بيده شيء عالق لم يمكن إزالته بالثلاث فإنه يزيد عليها وكذلك لو كان في رجله شيء إنسان وطع على قار مثلا وطع على قار أو يابس على رجله مثلا مادة غرى أو نحو ذلك أو أصباغ أو نحو هذا وأراد أن يزيلها فلا تكفي فقد لا يكفيه الثلاث فلا بأس أن يزيد للحاجة أما أن يفعل ذلك مبالغة أو يفعل ذلك تقربا إلى الله عز وجل فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم نعم في شيء آخر نعم كيف اي الشغل هذه قال مسح أسفل النعل باطل النعل إيه إيه هذا لا يظهر كل الظهور بأن على كل حال بأنه المراد غسل رجله من ما مر يده على رجله من أسفله وإنما ذكر النعل طيب ذكر النعل وحديث علي رضي الله عنه رش أو أنه نعم ألقى عليها وحرك رجله مثلا أو نحو هذا هذا لا يكفي في في غسل الرجلين إلى الكعبين نعم فمثل هذه الروايات لا تعارض بها الروايات الثابتة المشهورة والوعيد الوارد في هذا ويل للأعقاب من النار وقال الله عز وجل اغسلوا وجوهكم وإذا المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فمثل هذه الروايات إذا مرت بك فينبغي أن لا تقف عندها وتعارض بها ما جاء في القرآن وما جاء في الروايات الثابتة المشهورة نعم وإلا فإنك ستأتي بالعجائب نعم نعم لو صرفع صوتك شوي لا ما هذه في رواية واحدة أنه نفض يديه ثم مسح رأسه نعم لأن المقصود المسح ليس الغسل ولذلك قلنا بأنه يجزئه لو بقي من غسل الذراعي الماء ومسح من غير أن يأخذ ماء جديد فلا بأس لكن أخذ ماء جديد للأذنين هذا لم يثبت بحديث صحيح إطلاقا ما ورد فيه هو لا صح ضعيف لا يأخذ ماءا جديدا للأذنين هذا لا أبدا نعم نعم لا طبعا لا هو حينما يمسح هكذا يصنع طيب جيد بهذا الشكل فال... فممكن أن يكون الأصبع هذا يعني هذا الآن نعم فيبقى أصبعه إذا كان يظن أو يغلب على ظنه أنه لن يبقى له شيء نعم كيف أيه وما بينيش مسح إيه هو ال الآن أخذ غرفة فصبها ليس معنى ذلك إنه غسل الرأس لأن هذه الصب أصلا ما تسوع بالرأس كله جيد ووبناء عليه هذه الصب التي صبها ثم يعممها هكذا لابد وإلا ما يكون قد بلغ المسح لجميع لجميع الرأس وعلى كل حال الروايات المشهورة الروايات الثابتة نعروه بالصحيحين وفي غيرهما ليس في أنه صب على رأسه جيد وإنما فقط المسح بس نعم في شيء آخر نعم كيف لو بقي إيش لم يصل إليه الماء. أنت كنت تقصد ما استرسل من الشعر إن كان طويلا فلا يجب، لا يجب. وإن كنت تقصد نعم الشعر الذي يكون في موضعه، لأنه رأس من الترأس. نعم. أما ما نزل فليس منه. فاا فإذا كنت تقصد في المواضع التي يكون فيها الشعر في مواضعه الأصلية يعني، فمثل هذا فإنه لا بد أن يوصل إليه الماء بالمسح. إذا كانت يده جافة مثلا لا يصل الماء إلا إلى الناصية فإنه عليه أن يأخذ معا آخر نعم كيف نعم كيف أي كيف يكون إيش أي لا تعبد الأسماء لغير الله عز وجل وخير ليس من اسماء الله نعم لكن هل يمكن أن يوجه يحتمل كيف يمكن أن يوجه الآن حينما يقال رجل سوء رجل سوء وامرأة سوء وجار سوء أليس كذلك ما المقصود به هنا من باب الإضافة إلى وإن نعم تفضل إضافة إلى إلى هذه الصفة نعم إلى هذا الفعل أو إلى هذه الصفة فممكن يكون عبد خير ليس من باب التعبيد للخير وإنما كما تقول عبد صالح تقول هذا عبد خير هذا عبد سوء كما تقول رجل سوء ورجل خير يمكن أن يوجه بهذا التوجيه يمكن نعم كما قال الله عز قال قل أذن خير لكم نعم يمكن أن يوجه بهذا التوجيه وقد لا يخلو من تكلف لكن ممكن أن يوجه وعلى كل حال لا شأن لنا بهذا نحن عندنا أصل وهو أن الأسماء لا تعبد غير الله عز وجل وليس من أسماء الله خير الله أعلم إذا كان عن الروايات فقط اللي في دي صبغ يقال إنه يزيل هذا الصبغ جيد لكن لم لكن من كانت مهنته الصباغة صباغ وكل ما انتهى من صلاة راح يصبغ ومتلا من الصبغ ويحتاج إلى تنر ويحتاج إلى أنه فرق شديد ومعالجة شديدة جدا لربما يتمزق معها الجلد يصير عند الأفوار وملتقى شدها مع اللحم فمثل هذا يقال المشقة تجلب التيسير فيزيل ما أمكنه إزالته من غير كلفة ومشقة ظاهرة والباقي يغتفر بخلاف من لم تكن هذه مهنته جيد فإنه يزيل هذا قليل والكثير الله أعلم نعم لا بالعكس يقال هو مع مع ضعف في فهو مضطرب متمن، يعني فيه اضطراب في المتن، يعني هذا يزيده ضعفا، فبأي هذه الروايات نأخذ؟ نعم ضعفه في الأسناد واضطرابه في المتن، هذا مما يزيده ضعفا والله أعلم. على كل حال الآن الأذان في سؤال عن الروايات، تفضل. علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك لكن هل فعله النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا أو لا نقول يمكن أن يكون هذا من أمور العادات يحتمل ليس من عمل الوضوء لماذا فعله? يمكن أن يكون كما قلت لألا يريق الماء ليستفيد منه وما أشبه ذلك فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت في الأفعال التي لا يعرف أنه قصد بها التعبد هل يقتدى به فيها صلى الله عليه وسلم؟ في هذا كلام لأهل العلم كثير وتفصيل والذي يظهر والله أعلم أنها أنواع ما لا يقصد به التقرب إلى الله عز وجل ما لا يقصد به التعبد فهي أنواع خلاصة ذلك أن منها ما علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه وأن ذلك كان يعجبه جيد وهو لا يتعلق بقربه من أمر العادات فمثل هذا يقال والله أعلم بأن قصد اتباعه به عليه الصلاة والسلام أمر سائق للإنسان أي يفعله ويؤجر على قصد المتابع مع أنه لم يتعبد بذلك. جيد وهذا له أمثلة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأشياء التي كان يحبها كانت كانت تعجبه نعم فالمثلا كان يعجبه صلى الله عليه وسلم التيمن في تنعوليه وترجله مثلا طيب فيتابع في هذا كان يعجبه القميص، يحب القميص، قميص هذه الثياب، يعني خلاف الإزار. ما هو القميص في العرف اليوم اللي هو إلى منتصف الإنسان؟ لا، القميص الثوب. اللي يسميه ثوب، الأول كانوا يسمون القماش ثوب. نعم، هذا ثوب، وطبعًا هذه بمنزلة الإمامة، لكن أقصد يعني ثوبه الإحرام. فمثل هذا كان يعجبه القميص، فيقال لو أن الإنسان تفعل ذلك قصد نعم. الاقتداء فإنه يؤجر بذلك هناك أمور فعلها اتفاقا مثل ذهب إلى المكان الفلاني لقضاء الحاجة كان ابن عمر يتابعه في ذلك لكن ذلك خلفه على عامة عامة الصحابة نعم في المطعومات كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبا فكان أنس رضي الله عنه يتتبعها لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رأىه يتتبعها فل فل فمثل هذا الأشياء التي كان يحبها فلو أن الإنسان قصد تتبعه فيها وهي من أمر العادات فقد يقال أنه يؤجر على نيته وقصده للمتابعة مع أنه لم يتعبد بهذا نعم كيف؟ في ذكرنا هذا يمكن أن يفوت في العدد طيب أذن الآن بعد الأذان في أسئلة من المرة الماضية ومن هذه المرة هل تريدون قراءة الأسئلة ولا تكتفون بالأسئلة اللي سألتوها اليوم ونعطيكم في طلب العلم تبون أسئلة تبون من يبي أسئلة واحد ومن يبي طلب العلم كلكم خلاص إذا طلب العلم إن شاء الله نجل الأسئلة إن شاء الله ما تضيع